بسم الله الرحمن الرحيم، الأتاك حديث الغاشية وجود يوم إذ الخاشعة نعمة نصبة. تصلى ناراً حاميةً تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغلق وجو يوم إذ النعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْرَابٌ مَمْضُوعَةٌ وَنَمَارِقٌ مَسْفُونَةٌ وَأَزْرَابٌ يُمَبْسُوسَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا ما إن علينا حسابهم.